اتلاليك اا نشين مغاربيين معروفين الشعب اللحظات الاخيره ميم الشعب اللحظات الاخيره نشين مغاربيين داين غير الطبيعه ار ساعت ج... ساعتين ساعت اليوم. مثلا ندير رمضان ندير رمضان الحمي مغرب هذه غتوري الشعب اللحظات الاخيره تمن غخغرم ان شي ديزان عيد غارعش اواني العشاء هذه غتوري الشعب اللحظات الاخيره مارين تبغى السوق شواتي في ميش الحسران اجي تزياخ ونغني اجي تك الحسران اخو النغني خذا غاري محرق ماني زدني وين مغربيين الحسرانه وفيق ان الحسران ديش القايدات تاع داك ينغزيه من زيت قمت وانا القاضي التحضيري ما نعرف ما دي على الزنغه 8 الصباح شتغ انتاز الشندي مزيان وخذ سي تزيش ونص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 تولي التلاميذ مرة الزرني يجي ديك الحصرى اخو المغنيجعج اخو المغني شي معرض شي طازة المرحلة يا لا رخدني عادي الجناح الجناح من الجناح مرة القسم الحصران قيما في القسم يليك تملد بكي توغاش دير نشتوى <تصفيق> إذا قد شويت توقتي جرى كيس نيجي لحصراً ما لحصراً لحصراً طواع مغذف غصحة ديرك ترى الحين جزر الحين صار غدشة بيبتيرع بالون سعدك تحذير معرض غييب وتوقخ مني ذي تقصن مثلاً ديها الدخ من تغيب أقطعها هدا شتقصي إما ميم ميم موت غرين قاس والتسيب المعلمة هي وشنس ذي تقصي ميم موت غرين قاس المعلمة مثله حتحج فاوي الشنس ميم موت غرين المعلمة مثله حطاره ووخميني وخ مني تحغى القسم و المعلمة مي موت تسيدي النار قا غتحناث موت تصباغيش يومين ادريب راهو دسراني مي موت تسيد قا غتحناث موت تقاريشاني يوماز قوم يديهني حنا حنا شتموت قا رسني حنا موت وشا وشي موت حنا يجوا موت عنتي يجوا ما موت ختشي راح تغامر مغيب الله العظيم وخا تو غريبة تعليم التعليم المغرب قاع دغيا نعم السيدي الأولى الاولى الاولى تو المعلمة طجا حنا واش النهار غيب تو غاريش جدي غاريش جدي الله يعمرها سلايت مسفه ما ودي داخل ان اذا شقهرنيات المعلمة دوز ديال نواه ني رسمي ونفاش مني موت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 مشيتو <تكلم> صغاري ماكش صغاري تفحشت ني مي ما حكتو الزر المعلمة ني غا اه وين تينا هناي مسرخيتناي مي ما حكتو الزر المعلمة ني غا يما ا يما تو الزرخا في خيش نوينات وها ثناي ماشي قاوينات وها ني غا يما السقسير وياس من الاندلس ني غا سوا سينغ وشادو الزرخا فيها هنا واد تيري غتشكمي صلح حرامي ياسمن وعمود ماشي حزن تشغال الاندلس 16 مضمص النحرم ماشي حزن وسينال نسكمي الشغاعمود دورك تجتهدك شوي قاق شوي جنها واش غير المعلمين اللي غصمو عليا باش نسال لحمو واليدين تنيسقسا ني غاشي ني الجن ما رواي كيبوش الحاشد هادي الشعمود ني لوليدي بنادم هادي الشعمود ما راكيش الحاشد ما رواي كيوالو وقت تطي عمود ني غاسي وقاشوالديرو التمارين مثلا تسر د غصا فراستوشي ناخمرش فقازي مليان زي مليان الصبح 26 تفقد غير 26 تفري طراجش كابتن ماجد جرين دايزارد ماوكلي تكمرنا ثمانيه شكرا مزيان غتسع خصك ديري تصو وتيشناشا بزون الحفاظ نشوم من عطفات جاستر بحال عقرخ التصوا خزاخ التصوا وبيتس المعلمه اين وليد المتنبقه غستات ستات ستات ستات وليد هذا غكيز روح غص فيا بتعش تثبت بأن المتنبّر والنظام تجي نخش نتج الأسئلة شن تجو وصل فيهم السؤال اللي مرت عقل العلمي المخير يغريث نتجمد الماء إنا شنا سيدي في هذي المعلمة مرت كاظ غاص صبح تعزم التسبتش من السبب من السبب سبب سي باب هذا يخدم سبيكتوره هو مال خصهم هذو انا ماني الكسور سبحان الله العظيم نجح قاع الغثانيه اول مره غا فرونسي وراح نداتزام المعلمين فرونسي ميزيش تعجب المعلمين فرونسي في النهار لم زالو قناش في الشجمعه مع 10 10 دورو غانقروق تقماروق جديه هدا هنا قيم غ تقدر قسم اكتر غادي يتناويو قا غاني تظو ضغط قاروق نعير مي تظو نشنا بدا نغات تصنيق ميميدا ختنا غماروا ميممي اعمود ستيو وسبحان الله العظيم يمشي منا المعلم الفرنسي تو فنان نكو عمود يجني الشثمو يجني الشثمو يجري الشثمو شيت وتيو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 لا يرحم يماش مزيقت قويتي لي تسقساني غير سرحت غير تشوف غير قاعد ذاك قويتي لي نيشان اتحق قويتي قويتي قويتي ا تفرش قويتي نظام مزيان عذوث وراست في الدشاش اتحق اتحق قويتي قويتي واش دير قويتي ضب قران شوايق قويتي